إن شاء الله وعن تستميح وصنعني نحن نتاصل في هذا المقال رضايا الحقيقة للمجارب الذي كان هو الكرم في الأيام المعتادة يوم الجمعة والسبت تبقى طرق هذه الجهدات تقطع المسافات في الزمن الجسير أنا بيني وبين كلية نزل في كوبريفيس للحقيقة فده بيكتب مني خمس الزائف في الأيام العديدة النهاردة أخذ ما يخرج من نصف ساعة الحين فهذا هو السبب يعني فسألنا هنا وهناك هذا الجزء من وقتكم نتابع حديثنا بشأن مسائل الصيام تكلمنا في المرة الماضية عن تعريف الصوم وعن حكمه وعن شروط وجوب الصوم وعن أركان الصوم وعن المساعدات أشياء التي يفضل بها الإنسان، وفصلنا القول في الأمور الجديدة مثل البقاعة والقنا، واستعمال الطفرات في الأنف والأذن، و... واليوم نتابع الحديث على ما يجب. خمس ساعة انا هكد منهم و بس على نهاية كل ضوء جايبوا اصلا على نهاية عشان العميدة عنده الوكيلة عنده مجلس كله لازم انه فش تسعة و نص انا و ساعة مجلس الدكتور ده يعني اقول له بطلعه في ربع ساعة اقول له بس بس انك لا انا عشان لو كده ممكن نعوطكه مجلس عشان بس بديه مجلس كله مجلس مجلس مجلس مجلس أقول <تصفيق> الذي يقصر في رمضان أنواع ولكل نوع يعني حكم فمن افطر جلود شرعي لن يفطر ضرر شر ايه ده ما الاعذار المبيحة للصوم الموأ الحيلة والنكاس ليس عليها أن تصوم وإنما كفطر وقض الصوم الذي الأيام التي افترتها بعض رمضان فعدهم من أيام الظهر افترض بسبب الحيلة والنكاس يوما يومين ثلاثة أيام أكثر أقل لطأة الأيام بعض رمضان المسافر صفراً يوجيه القصراً اللي هو عند جمهور العلماء مسافر 85 كيلوط أكتر أو عند شيخ الإسلام التاجية كل ما يطلق عليه اسم صفر يباح فيه القصر ولكم فإنه يباح فيه الفطر فهذا يشرع علمه يشرع علمه أم لا أن يجب عليها نفتر. يشرع الله أن طب وإذا يعني أفطر إبا يأخذ الأيام التي أفطرها بسبب السفر المريض مرضا يرجى شفاقه المريض مرضا يرجى شفاقه لأن المريض مرضا مزميرا لا شفاء منه له أحكابا من قصة هذا المريض وليس كل مرض وحي الفطر الحي يعني بعض الناس بيحسب انه يعني ما دام قال مش فاهم الانفلونزا والبرد يبقى له ولا لا لا المرض المبيع للفق هو المرض اللي الطبيب المسلم اثق يبين للمريض انه ينزله ويصبر لانه الصوم اما انه هيضر به هيضيف في علته أو هيترطب على هذا الصوم أن يتأخر البوء الشفاء الأمراض المصور هيترطب عليه المرض أن ويقش ويفكش أو أن المرض بدلا ما هيستهر في الزمن يوم أو اثنين هيأخذ عشرة أيام فأقول له لا يحتاج الأمر أن تفترع تكفي شهادة من طبيب واحد ولا لا أبدأ من شهادة في طبيبين يعني توافق الطبيبات وأنتأتي الشهادة ثاني يعني الثانية كالأولى أنه يجب عليه أن يفطر يعني مسألة يحتاج الإنسان إن, أن يفطر من عند نفسه هذا أمر فهذا الذي يوجب له, له أن يفطر ويتداوم حتى يتم شفاهه طيب وبعد للمضان يقضي الأيام التي يفطر وبعد للمرة كهذا المفسد عندي المشاكل عندي المريض هؤلاء مرض يرجع ويفترون ويقضون عليهم القضاء فقط. إذا هؤلاء نوع من المُضطرين ويلزمهم القضاء فقط. قضاء يعني إيه؟ يعني يقضي عن اليوم الذي أضطره يوما آخر مثله بعد رمضان. طيب في نوع ثاني من المُضطرين. المفترون بسبب المرض الذي لا يرجى برغه لا شفاء منه مرض مزن زي المرض البشد الكلوي كبدي ونحو هذا بيقعض العلاج على الدوام ويشق الصور وعلى الذين يطيقونه في يوم الطعام مسكين. يعني هذا عليه أن يفدي ما فيش قبضة. ونعم عليه في اليوم، عليه في, في اليوم يفدي. يفدي يعني يأكل نفسه والنصيام. يعني الطعام عن كل يوم من أيام الشهر مسكينا. طيب، القدر الواجب الضرر في الطعام اللي يحصل بيه إزاء؟ عند الطاعين أولين الحياة يقولون يعني فيخرج بالمد والمد يعني كيل تقدير من الكثمة الطعين من الطاعين الآن نعشق الحياة يمكننا أن نقول هذا هو ولد الطاعين من جنس الطاعين يتفاوت الغني والفقير يعني الفقير اللي بيأكل يطلع ولد فقير. ومتوسط الحالي الذي يأكل شوية رز وشوية كبار سلطعة لحمة وفاركة الميسور اللي تبقى واجبته يعني من مثل واجبته من مثل واجبته يعني وأشرق طعام لا أن يكري وعلى الذين يطيقونهم في اليدون طعام ميسكي والصحيح أن هذا الطعام يكون بقدر واجبتين خارية وسخورية يعني هو لو كان بيصوب بيفتر ويتصحر طيب هل يمكن أن يبزيه ويقدر قيمة الوريبيتين دول نحضم ويقلبهما لل، والنساكيين والمساكين؟ حيث إحنا بنميل إلى الأطعام يعني هو الأطعام حتى ولو كان يشوف عليه أن يعدها من مطعم جالي طيب يعني إما أن يعدها هو بنفسه وإما أن يستعمل مطعم يهيج الوبة مناسبة تماسل وجبته ويدفع بيها إلى وهل يبزيها أن إلى واحد أو أن يدفعها إلى ستينة هذه المهم يعني جرى فيها بلخلافنا فهو صحيح أنه لو أخرجها إلى واحد يعني إدى الواحد الستين أو إدى الواحد آسف إدى الأمر فيه ساعة طيب يبقى هؤلاء عليهم الفذيات ليس عليهم القضاء ده صنف داني من المخارين الصنف الأول عليه القضاء فقط الصنف الثاني عليه الفذيات فقط في صنف داني عليه القضاء والفذيات القضاء والفذيات وهي مثال المرأة الحامل أو المرأة التي تغضع المرأة الحاملة أو المرأة التي تغضع الفقه هالك لو أن الطبيب المسلم الثقة لا لا تصوم أفطري لأمن فطر لاسف الصود يضر بك أو يضر بالجي وتوافق. يعني شهادة الطبيبين المسلمين لأنه غليش الطبيب واحد ولا لا من طبيبين الحامل والمرضة فتؤثر إما لحماية نفسها إما لحماية جنينها ويبقى عليها ماذا قالوا إذا كانت قد أفترى بسبب أن الصوت يضر بها هي يبعديها تلتحق بالمريض الذي يرجى بره فتفطر وتفطر طب أما إذا كانت طب أفترض لأن الصوم مش هيضر بيه لما هيضر بالجنين هيضر بالجنين يعني لا, لا الصوم هييمثل خطورة على الجنين أو هييمثل خطورة على الولد اللي بير مش هينزل لبا في فالي الكلام يعني هنا الفطر ليس لأمر يرجع إليه، أما لأمر يرجع إلى إما الجنين وإما النّفر. فالحقيقة الصحيح من قول العلماء إنه علينا أمران جميعا القضاء والفدى. القضاء والفدى. يعني إذا كان قمر قرر لأمر يرجع إليه، إذا القضاء بس وطلحت بالنّفير مرة لن يرجع له. لكن لسلامة الجنين أو لسلامة رضيع عليها الحضاء والفدية الصحيح من قول أي علامة فهتقضي عن كل يوم أخترته أخترته بأن تصوم يوم آخر وهتبدي بأن تطعم مسكيناً عن كل، طب الفدية الواجب عليها تكون في مالها ولا في مال زوجها اللي هو أبو الولد الصحيح أنه في مال زوجها وعنى بولود لغلقهن وعنى بولود لغلقهن لأنه أذبنه طيب في أيضا قضاء فدية في حالة أخرى الحديدة من كان عليه القضاء رجلا أو امرأة بسبب أنه أفطر لصفر أو أفطر لمرض يرجى برقه او الحامل والمرضع افطرات لسلامة نفسها. فكل من عليه من القضاء كان ينزله القضاء قبل أن يقضي رمضان الجديد. كان ينزله ان يقضي رمضان. والقضاء وقته على الطراف. يعني وقته موسع من رمضان إلى رمضان. يبدأ الوقت يضيق. يعني إذا لم يعد يتبقى. من الزمن مثلا إلا ثلاث أيام أو خمسة أيام هو عليه أو هي عليها ثلاثة أو خمسة أيام إذا تحول القضاء من الوقت الموسع إلى الوقت لأنه ما عاد يملك لها طيب قضل رمضان الجديد من غير أن يقضي قاله لا يستفعون القضاء القضاء بح لكن هيديد على القضاء في فديا يعني المرأة التي لم تقضي صيام السنة الماضية لا يسقط عنها المضاععير القضاء ما يزال في دمجه وما تزال مطلوب منها تحضير بس هنا يبقى مع القضاء لأن فات وقت القضاء فهيبقى مع القضاء في الديتون يبقى هؤلاء مفترون وعليهم يعني قضاء وفعل وقبلهم مفترون وعليهم قضاء فقط طيب في صنف ثالث من المفتروين إحنا آسف نسينا أن نقول أنه في من يلزمه من قضاء فقط المفترون بغير عذر شرعي لأننا تكلمنا عن المفترون بعذر شرعي فطر بسبب السفر بسبب المرض بسبب الحيض والنفاس لا طب أكل أو شرب عامدا أكل أو شرب عامدا و بفطر مما دخله. طب ما أكل شيء أو شرب؟ قعد يلعب كده ودخل أصافي أنفه ولا دخل؟ هدلا فهو يبقى مفطر. يعني. طيب. لكن من أكل أو شرب ناسيا ناسياً، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه. كثر أو قل اللي أكله أو شربه. في لطيفة كده يعني ورسلت إلي عن الوطس الحقيقة أن امرأة تنتسأل الشيخ يا فضلتي الشيخ أنا يعني نسيت دخلت المطبخ في رمضان فنسيل فأفطر قطعتين كفتة وحت الكنافة وحت الجلاش وشربت كباب أمر الدين كل ده ناس فهل أنا مفطرة ولا لا أنت بغبيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني كل داوه هي عمالة تاكل على أي فهاد فمن أكل أو شرب ناسيا وهذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا بد أن تبرئ ذمته، فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقاه لا فرق بين صوم الناجلة والذريضة رفع مفطر ونسيان عن المجل لكن من أكل أو شرب عامدا عالما ندال يفطر أو تعطى المفطرات اللي احنا قلنا عنها كل المفطرات عموما غير الأكل والشرب من المس والتقبيل وحصل ما أنزلش بقى لنزال الموجب للإقتصال وإنما أمدأ الصحيح من قوله العلماء في المذي أنه لا يفطر لكن عند من يقول أنه يفطر هذا هؤلاء جميعا يقولون عليه القضاء فقط يعني عليه القضاء بس يستغفر الله يقولون لأنه هذا ذم وكبير من الكبائر فيكسر من الاستغفار والتوبة ويظهر الندم بين يدي الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يتقبل منه ثم يقضي هذا اليوم وكل من هؤلاء حالهم مش معنى أنه أفضل أنه يستمر على الجد لا يمسك لقومة اليوم دي حتة بتضيب عن الأتاء يعني مش معنى أن كنت أكذب أستمر في الأجل وشاربت تستمر للشرب لا تمسك لخرمة اليوم ليس... حتى الحائب أو النفسة التي تظهر أثناء رمضان يعني هي لما أصبحت أصبحت روحيب ينزل منها إليه للجهر فأكلت أو شربت طهرت مع الظهر وهي مفترة الآن لكن من ساعة ما تظهر تمسك لخرمة اليوم بقى لأنه علة الفطر المبيح للفطر زهب والخدم يدوه مع علته وجودا وعدما فلما انتفق علة الفطر ما معاكش يوجد مصور لها ان تستمر بالفطر فتمسك لقرمة اليوم مع انها مفترة وهتقدرة لانه اليوم له قرمة علشان الناس اللي بتجهر بالفطر في رمضان دي مصيبة كبيرة يعني حتى اذا بريتم فالساكلوا لكن يعني حتى الانسان اللي هو عنده سبب شرعي لا يجهر بالفطر ولا ينظره انتسفر أخيراً بقى يبقى عدلهم مفترون عليهم قضاء مفترون عليهم قضاء وفدية مفترون عليهم فديات فقط مفترون عليهم قضاء والكفارة والكفارة عن يصوم شهرين متتابعين أن يصوم شهرين متتاليين فإلا يمكنه ولم يمكنه يعني أن يذهب إلى طبيبين مسلمين عدلين في قتيل فيشهدان بأنه فهذا يطعم مسكين مسكينا عن كل يوم مسكينا مع القضاء متى يجب على المفتر القضاء والكفارة؟ إذا كان فطره بسبب الجماع داعي لجميع القضاءات يعني في جميع القناة اللي هو جامعة مش قبل أو لمس لا التقبير واللمس وكل مقدمات هذه تفطر أو لا تفطر لا الجواب ينظر ان ترتب عليها الانزال الموجب للاختسال يبقى تفطر لم يترتب شيء يبقى صموه صحيح ولا شيء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم فضل له وصائد نحن قلنا في المرة الماضية جاءه شاب فسأله عن القبلة في رمضان وجاءه شيخ ففي بعض الروايات أنه أذن للشيخ ولم يأذن للشاب على أيها الحال فهذه الأمور ليست يترتب عليها الفطر لمجردها نما الفطر لما يترتب عليه والمترتب عليها إما أنه لا شيء إنه صحيح قال أيكم أملكه يعني في وحد يملك نفسه لو قبل لا يضره وفي آخر فارق بين الصغير والكبير والشاب والعجوز وأن يحدث الإنزال المجبل الإقسال فيخطر أو أن يحدث والإنزال المجبل الإقسال هو المنيو الماء الدافق الذي ينزل قذفا أما المذجي هو الماء الأبيض الرقيق المتقطع الذي يعني يشعر به الإنسان ببلل كده لكن لا يجد معه شهوة قوية فالصحيح من قولة العلماء أن المذجي لا يخطر ولا يخطر به الصوم فالكفارة بتجب في الجماع اللي هو بمعناه الحقيقي إدخال الفرج في الفرج وهي يصوم شهرين متتابعين. ونحن قلنا لا يقطع التتابع إذا قلنا أن المرأة يجب عليها كفارة إذا كانت مطاوعة عند قول من يرى الفرق بين المرأة المطاوعة والمرأة المكرهة فيوجب على المرأة المتاوعة كفارة لا يقطع التتابع الخيض والمقاس لا يقطع التتابع الصوم بسبب شرط من مثل الحيض والنفاس من مثل المرض من مثل السفر لو تخلل مدة الصيام أيام العيد لم يحرم صوم أيام العيد أو أيام التشريق لي ثلاث أيام بعد عيد النضح كل هذا لا يقطع التتابع كل سبب وبيحة له الفرق فإنه لا يقطع الكتاب فإذا لم يكن الصوم وده لا بد أن يرجع فيه الطبيبين مسلمين ثقتين فيشهدان بأن الصوم يضر به أو أن يضر به إما أنه يزيد في علته وإما أنه يؤخر برهه فهؤلاء يفطرون وهذا لا يضر بهم الفطر ولا يقطع التتام طيب. إذا كان الصوم هيضر بهم ولن يمكنهم يبقى يعدلون عن الصيام إلى الأطعام ويطعمون ستين مسكينا والأطعام زي ما تقدم الكلام في الفدية من جنس الوجبة على الصحيح فيما يظهر لنا وذا يتفاوت فيه الناس وهل يبزيه أن يخرج قيمة الطعام أو أن يخرج طعاما كل الأولى والخروج من الخلاف يبقى يطعم إن كان يمكنه الإطعام بنفسه وإلا يعد بهذا إلى مطعم ونحو هذا يعد له وجبة مناسبة تماشر وجبته خلص بقى إحنا إحنا علينا بقى من ال يعني هذه هل يجب كفارة في غير الجماع الحية سؤال هل يجب على من أفسد في رمضان كفارة في غير الجماع يعني ال الكفارات تختص بالجماع يعني لا كفارة إلا في الجماع عند المحققين من العلماء طيب اللي أكل وشرب عامداً بقى كده وجهر بالفطر هل تلزموا كفارك المجامع يعني هنا الفطر مش بالجماع بقى بالأكل والشرب بعض آل العلم يرى هذا الحي من أكله لكن هذا كلامه ليس صحيح ولا يسلم ذلك به لأنهم قرسوا الأطعام على الجماع وهذا قياس نقول قياس غير صحيح لأن القياس مع الفائل يعني الجماع أبحث في المخطرات ولا يقص عليه الحقيقة الأطعام أبدا ومن ثم يعني حكم الكفارة ورد في الجماع ولم يلد في الأطعام كفارة فقال نعدل حكم من الجماع إلى الأطعام بجامع أن هذا مخطر وده مخطر مع الفرق في النوعين الحقيقة هذا كلام الجماعة كلها من أهل فقه الحقيقة لا يرون صحته وهذا ما نذهب إليه ونقول به أنه لا كفارة في غير الجماعة وإحنا قلنا في الكفارة في المرة الماضية إنه صحيح تبقى كفارة واحدة تجزي عن الرجل والمرأة ولا تنزم المرأة كفارة سواء كانت يعني مكراهة أو مطاوعة و. لو تكرر الجماع من غير أن يكفر فالواجب هو كفارة واحدة عن الكل لكن لو جامع تكفر ثم كان عن جامع يبقى تفزمه كفارة جديدة لكن ما لم يكفر فيبقى حتى ليس معنى هذا أن الإنسان بقى لا. أم أنت يعني إحنا بنقول أنت تتعامل مع الله وترتدي المدوبة وتقصد أن تلقى الله عز وجل وليس عليك ذنب ولا وزر وإن الطبيعة الإسلامية الإيمانية تجعلك تكاف من أن تقدم على شيء يغضب الله سبحانه لأنك لو غضب عليك ربنا الحياة كيف تمارس الحياة؟ دعونا دي مسألة مهمة يعني الله يعرفنا وياك ويسلمنا ويوفقنا وياكم إلى خصل الطاعة إلى الطاعة دي لا تكونوا إلا بالتوفير يعني مش كل واحد ينال نعمة أن يطيع الله سبحانه وتعالى فربنا يوفقنا إلى طاعته. وتبقى أنت داخلك كده أنك أنت كمسلم إزاي تقوى على أنك أنت تمارس الحياة وربنا أضمن عليك وأنك أنت واقع في معاصية وإزاي تبقى حياة, حياة شقية تعيش دي حياتنا كده لأننا غارقون في المعاصي نسأل الله السلامة والعافية طيب نعود إلى حيث الكتاب وهي تقسم أنواع الصيام الواجب اللي هو الواجب بالشرع زي صوم رمضان ال الواجب بالشرع صوم الكفارات عندنا كفارة القتل الخطأ اللي بيقتل مؤمناً قطعاً زي اللي بيصدمه بالسيارة هو ماشي لا يعرف وليس بينه وبينه عداوة ولم يعني طبعاً الواجب في القتل القطأ أمران الدية دية المكتول واجب مالي الدية ليست في مقابل النفس وإنما هي نوع من العوض اللي بيخفف الضرر عن المقتول. يعني يعني فقدوا ابنهم والفقد ده بيدخل على النفس حزن ويعني قد يفوت الناس ان هذا العائل كان بيقوم بواجباته من انفق وكسب المال يبقى نوع من التعويض ولا في الفلوس جبر للنفوس حتى لا نجمع عليه التقديس فبنخفف بعض الناس بيحسب انه الاديه في مقابل الناس لا يعني الإنسان أغلى في دين الله من أن يعوض عليه المال الإنسان ليس محلة للبيع ولذلك وذلك الشرع يقول الحر لا يباع يعني البيع يا على البطرصايا يا على حفظ الكبنة يا على اللاب ده محلة للمعاوضة للبيع لكن الإنسان لا يصفح ما هواش محل العقد البيع لا يباع حر لا يباع يعني كل أموال الدنيا لا يعوض، بها أموال ده النوع من قبل النفوس يعني لأنه الفلوس بتجهل متفرحة كده معادش فلوس بقعد محزول فيجبه فلوس بفرحان كده مبتد فلح عاوزين يعني الناس دخلهم فلوس بسبب فقد الابن أو البنت أو يعني فهذه الديا بتبقى واجبة طيب والديا من المقدرات الشرع اللي قدرها يعني ما, ما, ما مئة من الإبل. هو ما يعني يقوم مقام المئة من الإبل بالنقل ويبقى ده فيما يعني يعود على أهل المجن عليه المقتول طب هو الإنسان نفسه لأنه ما احترص الاحتراز الكافي وما احترص يبقى يعني فيما بينه وبين الله يبقى يصوم شهرين متتابعين دي كفارة القتل القتل مثلها كفارة الظهار رجل أليل الحياة اللي لما يزعل مع مراته يحلف عليها لأ أنت حرام علي كحرمة أمي أو أختي أو بنتي يا عم هي بنتك بمراتك حلاله كبلال أتحرمها عليك ليه؟ ألقيت لأنه الحياة مع ربنا وليل الحياة مع زوجته ينفع من الأمر ده يعدي كده لا أود أنه يتقدب على شأنه ما يعملش كده تاني ويبقى مؤدب ويدرك أن زوجته حلاله لنعمة من الله سبحانه وتعالى هذه النعمة نوع السلام يقوله كلاما رائعا أنكم هو يوصي في آخر حياته بالنساء الصوص وبالنساء خيرا فإنهن عوان أمانة أسير عندك في بيتك أنت زوجها في لا الله اللي الأسر عندهم يا سيدنا طيب <تصفيق> سأمر تغيرت زي بعض فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم ملعتموهن بأمانة إليك المرأة عندك أمانة ياه. اوعي وقت تظلم مراتك أبدا الظلم المرأة ده مصيبة كبرى تظلموا لها طلّم لها يعني انت بعارف انها ظلمة كنت تعديها بمزاجك كده ولذلك العلماء قالوا انما يغلب المرأة الرجل اللئيم واللائم بس هو اللي يقر لكن الكريم الكريم هو اللي يبقى كده عارف انه محرك عليه ومعديها وماشي ده الكريم الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم من هو أكثر صباتا من هو أكثر صياما خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم يا خوة ربي وكان بيعمل يقطع النعم ويحمل القدر وعندكم أكل يأكل ما عندهمش أكل يسكت صلى الله عليه وسلم ويقبل يدكت نقشه وقد تتجاوز حدها حتى أن سيدة أم المؤنين عائشة تأخذ بتلبيب ساوبة تمسك في البيتها عقدة لو أنت اللي عمل نفسك لديه اعدل بينه وبين زوجاتك يا خبر بيض شوف بقى تصور حد مننا كده وإحنا عفشين كلنا المرات مسكت بتاعه لا روحي وانت طالع انت وابوكي واللي خليكم يتصور أنه هذه رجولة هذه فأخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله فأنت هي كلمة أباحتها لك وكلمة تأليل هي فيها حرمتها عليك يظمر بنعدها لك هي أمك شن تحرم عليك ولا أخته فظهر أن يكون الرجل امراضه أنت حرام علي؟ أو ظهرك حرام عليك ظهري أمي أو أختي أو بنتي يعني لا حلو له أو عمتي أو خالتي أو يبقى يقدم باللي هو يمسك عنها فجده ربنا حلله كنت حرمتها خلاص خليها محرمة عليك إلا أنت تكفر طبعا كت كفرت القتل خطأ في الصيام أن يوقف رقضة ما بقاش في عيد رقضة فبينا علطول صيام شهريين مقتديا يبقى عشان تعرف قيمتها وانها غاليه عند ربنا تقعد ما تحلش لك ولا تقربها حتى تصوم شهرين نوت تعبيه بنسميه ده صوم كفارة الذبح كصيام القتل الخطأ فاذا يعني اتممت الصوم يبقى تحل لك بقى وتقرب طيب فتقوم ما تعملش كده تاني او تحافظ عليها ومن هنا الحقيقة الشرع بينبه لأنه إحنا تعوذنا على بعض المعلى لأنه مراته يقول له يا باب وهو يقول له مراته يا ماما ويعتبرونه ده نعمة روكية في العرب لا بابا إيه هو أبوكي ولا أنت أمه هو زوجكي ها وانت زوجك لأن الأب ليه فرم والأم لا فرم طبعا احنا يعني بنتروف الافلام والسلسلات المصرية والحياة الاجنبية ونشوف يعني بيقولوا ايه فبنعود نترسم ونعتبر ان ده نوع من الرقية في المعاملة لا لا هذا ليس صحيحا اما تقول لها شيء بابا او هي لا تقول بابا ولا تتقول ماما ابر في غير كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ في كفارة اليمين كفارة اليمين بقى اللي هي صيام ثلاثة ايام يعني من الستين يوم ولا حد ولا يشترط فيها التتابع لكن هذا هو القسم الثاني من الصوم الواجب صيام الكفرات وأنواع الكفرات الظهار يمين قتل الخطأ يبقى صوم رمضان ثم صوم الكفرات والاثنين دول بنسميهم واجب بالشرع يعني الشرع هو اللي أوجه القسم الثالث من الصوم الواجب اللي هو الواجب بالنذر الواجب بالنذر وانت هنا الذي أوجبت على نفسك مش الشرع اللي أوجب عليك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله ألم يضعه النظر أن يطيع الله ألم يضعه فلو نظر أن يصوم إذا لزمه ما نظر قال والله إن شاء الله مريد إلا أصومنا مثلا الاثنين الخميس لا رسول منا عشرة أيام لا رسول منا شهرا فبيلزمه ما نذره من صحيح أنه ليس من الأدب مع الله إن الإنسان يشترط على الله لأن الطاعة لا تحتاج إلى لكن مع هذا بيلزمه ما نذره فيبقى يصوم هذه الأيام طيب هل الصوم عبادة تدخلها النيابة يعني يمكن أن ينوب أحد عن أحد في الصوم خذ بال النوعان الأولان اللي هم صوم رمضان وصوم الكفرات عند جماعة العلماء لا تدخلهما هما النيابة يعني مفيش حد ينبع عن حد يصوم رمضان ومفيش حد ينبع عن حد يصوم الكفار ده النوعان الأولان الواجبان لا نيابة فيهما. طبعا الصلاة لا نيابة فيها قول واحد نيجي للصيام ثلاثة أنواعها النوعان الأولان رمضان والكفارات لا تدخلهما النيابة النوع الثالث وهو صوم النذ دل محل خلاف بين الفطهاج، فالجمهور قالوا أيضا لا تدخله النيابة كنوعين أو لا لا تدخله النية الصوم عباده تفصل بالبدن عباده بدنية معذة تفصل ببدن الصائم فلا يقوم أحد عن أحد خصومه والمحققون الفطهاج. رواية عن إمام أحمد ووقتيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إن صوم النذر تدخله النيابة للحديث اللي تفضل به الأخو الكريم نمرأة جاءت وقالت إن أمها أو أباها كان قد نظر أن يصوم صيام النظر ثم مات أبا أصوم عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت قاضية فدين الله يحق بالقضاء فدل هذا على مشروعية أن ينوم الإنسان عن الغير في صوم النذر وهذا من البر الابن أو البنت يصومان عن أبيهما أو أميهما بعد موتهما صوم النذر فقط وده ليس عند كل الفقهاء لأن الجمهور أيضا يمنعون النياب سواء كان صوم صوم رمضان أو صوم كفراء أو صوم نام لكن عند الإمام أحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز في صومي أن ينوب الإنسان عن البيت القسم الثاني من اقسام الصيام اللي هو صيام التطوع والهيئة ادى لبقى انواع صوم التطوع نعم <تصفيق> لماذا كفرت الزهار انطلق على مع اقتراض الزهار مع القتل القطع الزهار مع احنا هذا الكفرات هي عقوبات ورد الشرع فيها يعني الكفرات عقوبات ورد الشرع ونحن متعبدون فما نقول لماذا لماذا هذا أمر يعني اقتص الله به نفسه سبحانه وتعالى لماذا ما فيش لماذا هي نفس الكفرات وهذه أخيرا الصيام المحرم. إحنا قلنا قبل قليل زي صيام يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. نور سلام قال إنها أيام فطر أكل وشرب وحرم صيام يومي ماي العيدين. وثلاثة أيام التشريف لي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى اللي هو ثاني يوم عيد الأضحى وثالث يوم عيد الأضحى ورابع يوم عيد الأضحى وسميت بأيام التشريخ لأنها أيام ذبح الأضحية وذبح الهد ولأن المسلمين الأوائل الحقيقة كانوا يعني في الحال بهم فقر وعوز فكانوا يشبكون اللحم يدفكونوا على الشمس ليمكنهم من يفيدوا منه على مطار العام فسميت بأيام التشريخ كل من لم يتمكن أن يذبح وضحيته يوم العيد من وقت الذبح يبتدي بعد صلاة العيد عند يذبح وضحية قبل الصلاة نعم بعد ما يوصل الليل. طيب ويستمر وقت الذبح إلى رابع أيام العيد يعني قبل المغرب يعني بعد العصر وقبل مغرب يوم العيد الرابع هذه الأيام اللي هي ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد أيام التشريق يجزي فيها ذبح الأضحية وهي أيام ذبح الهج للي بيحب حج التمتع أو حج القران فما التمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهج فبيحهم صوم يومي العيين صيام أيام التشريق هل هذا كله الأمواج الصيام؟ لا يحرم أن يخص يوم الجمعة في الصيام. يعني إلا إذا كان بيصوم يوما قبله أو يوما بعده. طيب. على يتيحه. طيب. يحرم أن تصوم المرأة وزوجها حاضر صوم النافلة إلا بإذنه. ما ينفعش للإدم. يا الآن أنا أصبح بك رصائم ألك في حاجة؟ لا خلاص تتصوم ما يحلش لها أن تصوم زوجها حاضر بغير أن تستاذنه طيب. على أي حال ثانيا أحكام الاعتكاف أصل الاعتكاف لزوم المكس في المسجد بنية التقرب الى الله تعالى ولا يقتص الاعتكاف بشهر رمضان يعني يمكن للإنسان وهو داخل المسجد ينوي ان يعتكف به للعبادة من المغرب للعشق اذا كان المسجد مسموح يعني انه هيفتح من المغرب للعشق من الظهر الى العصر مثلا حولي اذا كان مسموحا ان احنا ترزنا أن ينويان ينقافيان للصلاة للدعاء لتلاوة القرآن طيب. يعني ليس للاعتكاف وقت محدد قل الوقت أو كثر بس لا بد أن تتقدمه نيته يعني ممكن ممكننا داخل أصلي الجماعة في المسجد أن أنوي الأمر الجنيع يعني الجماعة والاعتكاف لك وينال على هذا يختوا به وده بقى بيسموه الدعاء التجارة مع الله فيمكن أن أصلي يعني بنية تهيئة المسجد وركعتي صلاة الوضوء وقضاء الحاج اليوم وينال على هذا يعني ثواب الثلاثة فأ يعني كيف توظف المياه توظيفا إيجابيا أما اعتكاف العشر الأخير من رمضان هو صلابة المأكدة النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لليلة القدر وليلة القدر ليلة يجب أن يلتمسها المسلم وأن يسعى في التماثيها يعني وظيفة مهمة تشتغل بيها لأن ربنا قال وما أدراك ما ليلة القدر ويش دراك ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العمل الصالح فيها يعدل العمل الصالح بل مش يعدل يقضل ويزيد في الأجل والمكبول عن العمل الصالح في عمرك كله لو كان عمرك طويلا بلغ لئيباً وثمانين سنة يعني الآن في شهر ما تحسبهم جو حاجة وتمانين يعني يمكن أن حضرتك تضيف إلى عمرك أعماراً تزاول عمرك ازاي بانتماس ليلة القبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركها من قد أدرك الخير والكلة ومن حرمها فقد حرم الخيرا كلها ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبع السلام على جلالة القدر وعاوه لي مشاهد كان يتحرى ليلة القدر فالتحرها دي عبادة وهي الاعتكاف فاعتكف في الأول عشر رمضان الأول الأولى ثم اعتكف العشر الثانية وفي آخر الأمر استقر على أنه فيعتكف العشر عشان يدرك ليلة القبر يؤهي هذه الليالي اتماساً لليلة القبر وأرض عنه روايات التمسوها في العشر الأخير وفي روايات التمسوها في الوتر الأعداد الفردية في الوتر من العشر الأخير وفي روايات التمسوها لثلاث بقير ليلة 29 لخمس بقير وهكذا فيبقى الـ الـ الإنسان يعني الأخوط إنه العشرة أخير وعاوز الأخوط والأخوط في كل ليالي رمضان يعني يحيي ليالي رمضان مش كتير أول كل ليلى من ليالي رمضان بدل المطار دي قدام التليفزيون تنضي هذه الليلة ولو بعض ساعات الليلة ساعة أو ساعتين في عبادة مع الله في قيام في تلاوة وقام في ذكر في دعاء لأن ليلة القدر حتى سلام هي حتى مطلع الفجر الليلة في لغة العرب تبتد مع المغرب بغروب الشمس دي بداية الليلة طب ونهاية الليلة مع طلوع الفجر فهذه كلها ليلة طيب الليلة بتاعة ليلة الأبر دي ساعة واحدة لا السلام هي حتى يعني من بداية الليلة يعني من المغرب إلى الفجر وقت طويل ولا قصير يعني ممكن تقطع من الوقت ده ساعة وساعتين وتصغمه طب يبقى اول حاجة تصلي العشاء والمغرب في جماعه تروح كده تخرج على بره البيت وتنزل تصلي المغرب وتروح تاكل اكل كده بسيط عشان تقدر تصلي العشاء لانك لو اكلت اكل كتير أكل هتنام على طول وتنفس تصلي العشاء والوأ والطرويح القيام يبقى أنت يعني كل ده في ليلة القدر كله وداخل في الليل تروح تكمل أكلك وتنملك ساعة ولا ساعتين وتصحو قبل الفجر بساعة وساعتين تروح هي الليلة مع الله في الذكر والدعاء دليل القدر يا مولانا خير من ألف شهر يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله عو الصلاح العيان ومموت نفسك علشان العيال طب تصلحهم بالفلوس والموت لا والله وكان يا ابو أصلح نفسك ربنا يصلح لك كلام لكن إنت مش عاوز تصلح نفسك وعاوز العيال يصلحها تصلحهم منين إنت دعوت لهم صليت لي إلى الرزق ضيق الحياة عكرة الزجة عصية الدنيا كلها تكاكات عليك مش كل ده فقر الى الله سبحانه وتعالى طب انت عاوز ربنا يدفع عنك من غير انت انقطع له كده وتريه من نفسك خيرا هذه ايام الدعاء ايام الرجاء مظهوم مهين معتد عليك يا رب هذه ايام الدعاء لكن لما ينصرف الناس عن الله ايام العبق من النار فمن زعى على الله لوبتلى الجنة فقد فاز لكل يعني ليلة من ليلة رمضان عطقاء لله من النار يُعطق الرقاب. طبعا لا شك انها تُعرض مش قاعد في القهوة مش ماشي في الشارع مش متبرجة مكلفة في, في الأسواق مش قاعد قدام التلفزيون يشوف العري والخلق فانزل هي من انتقال من النار يعني فينزل العرق علشان يصيب حد مش لاقي حد يقع على الأرض والناس بشقيه تعيش من اهل النار اه لانه كانوا في حيث يحب الله ويرضى الله يرضى فادراك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحي إذا دخل العشر شمرا عن ساعد الجد شمر عن ساعدة في العبارة كده في الحديث طب وعمل ايه وشد المئذر المئذر هو الثياب التي يلفوها الانسان على نصبه السفلي في لغة العرب يقال لها الإذار كل ما يرتدى على الكتفين اسمه الرداء فمعنى هذا انه كناية عن انه لا يقرب زوجاته خلاص يعتزل نساء مشغول بأمر مهم أن يلال ليلة القدر لأنه عارف من أدركها فقد أدرك الخير كله يشد المئزة وينقطع في المزد الاعتكام قطع العلائف عن الخلائف فمش لا زوج ولا ولد ولا ابن ولا شغل لتقوية الصلة بالخالق سبحانه وتعالى يا هذه العبادة المتصلة صوم بالنهار وقيام بالليل ودعاء ورجاء طيب له ولولده ووالديه وزوجه وقرابته ولعموم المسلمين كل هذا مما ينبغي على المسلم أن يفوت شيء منه في رمضان نريد إن شاء الله إحياء ليالي رمضان يعني والحرص على إدراك ليلة القدر في رمضان زبان الاعتكاف قلنا الأوقات العالية أي زمن ينوي الإنسان اعتكاف العشر الأخير بيدخل فيه الإنسان من ليلة العشرين يعني قبيل المغرب ناوية الاعتكاف العشر الأخير وبيقرر بعد رؤية العيد ويستحب له أن يكون خروجه إلى الصلاة وأن يؤهي ليلة العيد في رؤية اعتكاف النية الإسلام والعقل والتمييز كل هذا طيب. هل يباهوا الاعتكاف للمرأة الحقيقة في البخاري وفي مسلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربنا أخبية لهن في المسجد وإن كان ورد الأمر برفع الأحبية في النهاية من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشرع للمرأة إذا كان زوجها يذهب بصلاة التهجد المسجد أو لها ابنها أن يصحبها وأن تذهب وأنه يدا أن تعتكف هذا القدر من الوقت وتتابع لهذا ويرتج لها الأجل وتذهب معه وترجع معه أو من يقوم مقام الزوج والابن من الأخ والاب ونحو هذا بحيث تبقى الطريق آمن في غدوها ورواحها من نوى الاعتكاف العشر مش نوى بقى الاعتكاف ساعة أو ساعتين نوى العشر فما يبقى به هذا الاعتكاف الخروج من المسجد من شروط الاعتكاف المسجد المسجد الجامع اللي بتقام فيه صلوات الجماعة والجمع وبخاصة إذا كان العشرة أيام أتريد فيهم صلاة الجمعة ده المبطل الأول خروج من المسجد لغير عذر شرعي المبطل الثاني الردة يعني ما شاء الله السلامه تبارك وتعالى الردة مطلوبة لكل الأعمال اعتكاف وعيد الاعتكاف ذهاب العقل بجنون أو سكر طبعا زكاة المرأة المعتكرة وهذا يدلون على مشروية اعتكاف للمرأة كان المكان المهيئ طريق أمينة نزول الهيض أو النفاس أيضا من الاعتكاف الوقت لقول الله تعالى ولا تباشروا هن وأنتم معاكون في المساجد يعني انت يخرج للبيت ويرجع طيب حتى لو كان البيت مقتصلا بالمسجد كبيوت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بهذا الصوم وهنا بنفخر الى الكلام عن الزكاة تعريف الزكاة الزكاة الزكاة في لغة العرب معناها النماء والزيادة وزكى المال يزكو يعني نما وزاد والزكاة أيضا معناها التطهير قد أفلح من تزكى قد من زكاها وقد خاب من دسها زك نفسه طهرها من كل الأخلاق المرضولة المعيبة فتزكية النفس يعني تطهيرها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم فمعنى الزكاة في اللغة يارب على الزيادة ونهو ومعنى الله بمعنى التطهير. طيب الزكاة في الصلاح الشرعي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصصة بشروط مخصصة حق واجب. في مال مخصوص لطائفة مخصصة بشروط مخصوصة حق واجب أن ليس تفضل من أصحاب الأموال، إنما هذا واجب شرعي أو الله بالشرع الشريف على الأغنياء في أموالهم للفقراء. وآتوا حقه حق واجب في أموال المخصوص وهي الأموال الزكوية, الأموال الزكوية هل كل مال تجب فيه الزكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة زكاة الأنعام المال الأول الأنعام والأنعام في لغة العرب هي الأبل والبقر وفي معنى البقر الجاموس اللي بمعنى واحد يعني البقر يأكل فيه الجاموس عنده وفي معنى البقر الجاموس النوع الثالث من الأغنام اللي بتجيء فيه الزكاة الظهر وده بيشمل الخراف والماعز فهي بعمل الإبل البقر الظهر الإبل معروفة البقر وفي معناه الجموس كل أحكام البقر بتجري على الجموس وبعدين الضاع بتقسميه الخراف والماعز زكاة الأمعاء زكاة الضرور والثمار النوع الثاني من الأموال أو زكاة الخارج من الأرض زكاة الخارج من الأرض الخارج من الأرض بقى هيدا الضرور والثمار ما تنبته الأرض وقات وحقه يوم حصاده والخارج من الأرض بخلاف الزروة والاقتمار المعدن المعدن جمع المعدن آسف لأنواع المعادن مستخرجة من الأرض والمعدن المعدن اللي هو موجود في الأرض الأصل الخلقه ده بنسميه هو لو تسمحناك يا مولانا ان هناخد منك 10 دقايق ربع ساعه نقولت لعبد الله يعني السلام عليكم انا عارف اقعد لهم صراحه الله هناخد لهم كده فانا تسمحت عبد الله أنا هاسي من نص ساعه بيني وبين منهم ربع ربع عبد الله لا انا لا عبد الله رجع لا لا انا قلت له قدامه فهنا استسمحك اذا كنت عاوزه انا انهي المحاضرة يعني لو ازنت لي ايبقى فالمعدن هو الموجود باصل الخلقة او بقى يعني وده بنسميه الركاز وبعدين في بعد كده الكنز اللي هو ما كان زهو الإنسان بقى بفعل نفسه في الأرض اللي هو يدخل فيه الأثار والكلام ده طيب فبيسموه زكاة الركاز وزكاة الكنز كل هذا في الخارج من الأرض ويدخل في الخارج من أرجع عند بعض العلماء العسل مش العسل بتاع الإنسان اللي بيعمل له العسل الطبيعي الجبل الجبل بيؤخذ من رؤوس الجبال معدناش في مصر الحقيقة لكن في الدول العربية زي اليمن ونحو هذا بيبقى النحن موجود على رؤوس الجبال وهم يطلعوا يجبونها سمجير دخل الإنسان هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة كل هذا خارج من الأرض لكن الأصل فيه اللي هو الزروع والثماء والمعادل المال الزكاة الثالث المال المعدل للتجارة زكاة عروض التجارة زكاة وغروض التجارة, التجارة المال التجارة المال الرابع وده في كتب الفقهاء يسمونه زكاة النقدين لأن النقود في الزمن الأول كانت نوعين لا تخرج عنهما وكانت النقود تتخذ من المعدن إما الذهب الدنانير وإما الفضة الدراهم فكانوا يسمون هذا زكاة المقدير، الذهب والفضة يعني الدراهم والدنانير، ويُرخّقون بهذا زكاة الحلي بقى اللي هي مُتَخَذَّم من الذهب سواء كانت الحلي مستعملة للنساء أو يعني تزين بها البيوت. زي التحف ونحو هذا طبعا اتتفعت دائرة النقود الآن زكاة النقود وبقت النقود بتاعتنا ورقية ومع بداية ظهور النقد الورقي حصل خلاف بين الفقهاء شوية الأوراق العبشة دي تجب فيها الزكاة ولا ما تجبش الزكاة عبادة والعبادات التوقفية يتوقف على ما ورد الشرع فيه ودل عليه فالشرع ورد فيه زكاة الذهب والفضة الذهب تمت فيه والفضة قيمتها فيها لكن الورق ده اللي انت شاينه ده فنجر عليه الأحكام الشرعية ونجر فيه الزكاة فالأول تقاوفه كده واتن تجاله وانه وعدنا وافين وفي لحد ما اختفت النقود المعدنية ولم يعد يوجد في أيدي الناس إلا هذه النقود الوراقية فلو قلنا أنه ما تجيبش فيها الزكاة يبقى انخرمت خريضة الزكاة ما عادش حد يزكي لأن أكثر أموال الناس الآن هي هذه الأموال الوراقية حتى يبقى انخرم الزكاة ويموت الفقراء وتبقى الدنيا هم صحيح مريدين ميتين وكل حاجة محاجد يخرج الزكاة بس ما نفقاش إحنا سبب بأن إحنا أولونا لا تجيب الزكاة في هذه الأمور لأنها أموال جديدة ولم يرد الشرع بها ولم يجري عليها أحكام الزكاة فهل إحنا نجريها بقى؟ طب وهنجريها بإيه؟ هنجريها بالقياس على النقود القديم؟ طب ما وجه القياس اللي هو لسه إله بهذا مهم ده؟ الناس استقرّ أمرهم وتراضوا على أن يتبايعوا بيها ويشتروا بها. اتخذوها أسماناً للأشياء زي ما الفلوس العديمة كانت أسمان للأشياء بس الثمانية في الأشياء كانت لذاتيتها، لجوهاريتها الدنيا من ألاف السنين ولا يوم أن تقوم الزهب له مكان يعني إنت لو معج يجني مصر وروح في أي حتة زعلان بطلب رهيب كمان زعلانين الاثنين فدي مشكلة الحقيقة يعني هذه مشكلة يعني ما هياش المسألة يعني فهل يمكن ما عندناش خيارات الحقيقة الناس بتتبايع بيها فلعلة التمنية تجري فيها ها الأحكام تماما بتمام فتاجر فيها الزكاة أو تاجر فيها الزكاة واحنا نكتفي بهذا إن شاء الله وهنتابع في اللقاء المقبل وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد